واحسن خلق الله خلقا وخلقه وانفعهم للناس عند النوائب واجود خلق الله صدرا ونائلا وابسطهم كفا على كل طالب واعظم حر للمعالي نهوضه الى المجد سام للعظائم خاطبي ترى اشجع الفرسان لاذ بظهره اذا احمر بس في بيس المواجب